صفنا المجروح صحرب جروح صحر بلاد ليل صفنا كل ما جروح صحر بلاد ليل همو بيها مرعب وسبي همو بيها مرعب وسبي مثل همو صف بيها مرعب صف وسبي صفنا كل ما جروح صحر مثل هلم وبأمر عبر سبيل يا زينب روح الروح يا زينب بني يا زينب روح الروح يا زينب بني يا زينب يا زينب يا زينب بشفاف اليتيم حج من يهتز حزن في الجريح وانا وحشت مقبره قل لي الاشتياق قلبي, <تصفيق> قلبي, <تصفيق> قلبي سالف وجني تسو ماطر سوي قلبي سالف وجني تسو ماطر سوي يا دنيا <تصفيق> يا زين يا زين يا نال بقلب العين حسنا حسين حسن حسن يا زينب قلب العين حزنا عليك حزنا حسين يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب صفنة المجروح صحرب لا دليل مثل هين وبيها مرعب وسبيل خفت المجروح صحرب لا دليل كتل هلم وبيأمر عبر يا سينب روح الروح يا سينب نبشي جروح يا سينب روح الروح يا سينب نبشي جروح يا سينب يا سينب يستعد كل الجمهور غاص في باب الكفن وتايه من نقولا زينب بخاطر حزين يبكي لهفه وشوق حت الزاين من من من نقولا زينب بخاطر حزين يبكي لهفه وشوق حت الزاين يا زينب Ya Ziyanib, sara khua hai Ya Ziyanib, sara khua hai Ya فيها مرعب ومسبيله صفنه لا ذليل فيها يا جينيب يا جينيب روحي من تشتاك شنقابا يجايف على خدود جروحي بات ولو بستان العيش كتاب بحواج اللي عن حسرة تكسر خاطر فليح اللي عن حسرة خاطر فليح يا جينيب من يا زينب يا يا زينب هم في فراق المجروح صحرا بلاد لي بيها مرعب و سبيل صفنة <متصفيق> المجروح صحرب لا دليل مثل هيمو بيها مرعب و يا سينيك روح الروح يا سينيك نبشجروح يا سينيك جناح هم يبكي عليك انت حتى النوح هم يبكي عليك ولذلك ما تخلص حزانك انت شبابك علي وقبتك حسين او دمعتك دمع القلب خوانك او دمعتك عجبك انت حتى انا حنفع عليه في انت <تصفيق> عالي و بعشي انت سمع الجلب خويني ولذلك ما تخرص أحزانيج أنت شباشك عالو قبتك حسين دمعتش دمعت قلب خوانيج دمعتش دمعت قلب خوانيج يا زيانيب حتى النوح. يا زيانيب قلبي نوح يا زيانيب حتى النوح. يا زينب قلبي نوح يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا عزيانيب المجروح صحرف لا دليل مثل هينو بيها مرعب و نفل مثل ما تروح صحرا بلاد الليل مثل هامه وفيها صفاء الحيدري سيد صفاء اداء الرادود الحسيني فاضل الحلفي الكلمات للشاعر محمد الصالحي اخراج طالب الياسري